وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات يبلونكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم